وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اوصيكم إ خ و ا ن ي ونفسي بتقوى الله عز وجل أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م تقواه و السر والعلى إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين ب د أ ن ا في هذا المسجد منذ ف ت ر ة غير ق ص ي ر ة وكانت ا ل ب د ا ي ة حول معالم ا ل ت ر ب ي ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م وتكلمنا عن معلم من معالم ا ل ت ر ب ي ة كان بعنوان تعظيم النص الشرعي و أ س ه ب ن ا الكلام فيه على مدار ثلاث مواعظ وبعد ذلك انقطع الكلام ب ت د ا ع ي ا ل أ ح د ا ث في مصرنا وكنا نتكلم حسب ما يتراءى لنا على حد علمنا وما يتناسب مع الحدث وقبل أ ن أ ن و ه لما أ ر ي د أ ن أ ب د أ فيه في هذا اللقاء أ و د أ ن أ ن ب ه إ ل ى أ م ر في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة وهو هناك فرق بين كلام المتكلم وبين فهم كلام المتكلم بمعنى أ ن ا أ ت ي ت وتكلمت بكلام ففهم القوم للكلام يتوقف على ع د ة عوامل العامل ا ل أ و ل حسن البيان وانتقاء ا ل أ ل ف ا ظ وسهولتها و ا ل أ م ر الثاني أو ا ا ل ع مدى ل ث ق ا ف ة المستمع وعليه إ ذ ا سمعت كلاما من متكلم وفهمت منه فهما لا يحل لك شرعا أن تنسب هذا الفهم إ ل ى المتكلم ولكن الذي يجيزه لك الشرع أ ن تنسب الكلام ب أ ل ف ا ظ ه إ ل ي ه أ م ا الفهم هذا فهمك أ ن ت ل أ ن الذي حدث من خلال الثلاث المواعظ ا ل م ت أ خ ر ة فهم أ ق و ا م عنا فهما ما خطر لنا ببال قط أ ب د ا منذ أ ن أ س ع د ن ا الله بالفقه في ا ل ش ر ي ع ة و ا ل د ع و ة إ ل ى الله قبل اثنين وثلاثين س ن ة ما تطرق هذا الفهم وهذا المعنى إ ل ي ن ا قط فلا نكفر أ ح د ا إ ل ا ما كفره الله عز وجل أ و رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ودل الدليل الشرعي اليقيني على كفره وهذا من العزيز و إ ن كان له وجود ف أ خ ي المسلم حتى لا أ ت ع ل ق برقبتك يوم ا ل ق ي ا م ة حذاري أ ن تنسب إ ل ي ن ا فهما فهمته أ ن أ م ا أ ن تنقل عنا كلاما ب أ ل ف ا ظ ه لك هذا ف إ ن فهمت عنا فهما فيجب عليك قبل أ ن تنقله أ ن ت بين خيارين إ م ا أ ن تقول سمعت من الرجل كلاما وفهمت منه كذا وكذا خلاص يبقى المستمع علم أ ن هذا فهمك وليس كلام الرجل ا ل أ م ر الثاني إ م ا أ ن تعرض فهمك علينا فنقول لك هذا ما ق ص د ن ا أ و هذا لم نقصده واسمعوا إ خ و ا ن ي إ ل ى هذه ا ل و ا ق ع ة ا ل ع ج ي ب ة التي تبين خ ط و ر ة نقل الفهم لا نقل الكلام ا ل إ م ا م أ ح م د نظر الله وجهه إ م ا م أ ه ل ا ل س ن ة وهو ا ل إ م ا م أ ح م د مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د في لفظ ب ا ل ق ر آ ن مخلوق المنع يعني ما ينفعش تقول لفظ ب ا ل ق ر آ ن مخلوق ولا أ ن تقول لفظ ب ا ل ق ر آ ن غير مخلوق قال ا ل إ م ا م أ ح م د من قال لفظي ب ا ل ق ر آ ن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي ب ا ل ق ر آ ن غير مخلوق فهو مبتدع دا مذهب ا ل إ م ا م فقام رجل من ط ل ب ة ا ل إ م ا م يسمى أ ب و طالب المكي وفي مجلس من المجالس نقل عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه قال لفظي ب ا ل ق ر آ ن غير مخلوق نقل الكلمه عن الامام مع ان مذهب الامام المنع فوصلت الكلمه إ ل ى الامام عبد الله بن الامام احمد فدخل على ابيه وقال يا ابي ابو طالب المكي ينقل عنك كذا وكذا شوف دقة الإمام. فقال الامام لابنه عبد الله من الذي اخبرك قال فلان قال شقه ا ي ت ن ي ب أ ب ي طالب المكي فاستدعى ا ل إ م ا م أ ح م د أ ب ا طالب المكي فحضر أ ب و طالب وترتعد فرائسه فدخل على ا ل إ م ا م بحضره عبد الله ابنه وكثير من العلماء فقال له ا ل إ م ا م أ ح م د يا أ ب ا طالب هل سمعت مني أ ن ن ي قلت أ ن لفظي ب ا ل ق ر آ ن غير مخلوق سمعته مني قال لا ما سمعت ذلك منك يا إ م ا م فقال له ا ل إ م ا م وكيف تنقل عني ما لم أ ق ل فقال يا إ م ا م س أ ق ص عليك ما حدث ا ل ل قص قال يا إ م ا م كنت معك في يوم كذا و ق ر أ ت عليك قوله تعالى قل هو الله أ ح د إ ل ى آ خ ر ا ل ص و ر ة فسمعتك تقول هذه غير م خ ل و ق ة ففهمت منك أ ن ك تقول ل ف ظ ب ا ل ق ر آ ن غير مخلوق فقال له ا ل إ م ا م أ ح م د لا أ ج ع ل ك في حل يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن لم تمح ما كتبت عني وتبلغ من ذكرت لهم انني لم اقل هذا وبدا الامام تظهر عليه علامات الغضب وقال كيف تقول عني ما لم اقل حتى اعتذر له ابو طالب المكي ومحى ما قاله الامام اذا اخواني لابد ان نفرق بين فهمك لكلام المتكلم وبين عين كلام المتكلم فمذهبنا واضح ومعتقدنا أ و ض ح من شمس النهار لا نخوض في حق أ ح د ولا نبدع شخص بعينه قط ما حدث ولن يحدث إ ل ا إ ذ ا قامت ا ل ا د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ي ق ي ن ي ة وتقدم في تبديعه أ ئ م ة المسلمين في عصره نقول هذا الكلام حتى ليتقول علينا متقول ولا ينسب إ ل ي ن ا ما قلناه وليعلم الجميع أ ن هناك حكم عدل يقتص للمظلوم من الظالم فمن تطاول على عرض أ خ ي ه بكلام أ و غير ذلك فليعد ل ل م ق ا ص ة دفاعا هذا إخواني أ ر د ت أ ن أ ل م ح إ ل ي ه قبل الشروع في المقصود كما ذكرت لكم تكلمنا عن معلم من معالم ا ل ت ر ب ي ة بعنوان تعظيم النص الشرعي ن ب د أ اليوم إ ن شاء الله عز وجل مستعينين بالله عز وجل في إ ك م ا ل هذه ا ل س ل س ل ة ا ل م ب ا ر ك ة وهي معالم ا ل ت ر ب ي ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م أ ع ن ي ما الذي يجب علي أ ن ا و أ ن ت أ ن نتربى عليه حتى تصدر منا أ ف ع ا ل و أ ق و ا ل هي بعينها شرع ا ل إ س ل ا م ف أ ز م ة ا ل أ م ة و أ ز م ة الديار ا ل م ص ر ي ة تكمن في ا ل ت ر ب ي ة ومن قال غير ذلك يحتاج إ ل ى إ ع ا د ة نظر في تصوره للمجتمع الذي نعيش فيه معلم اليوم إ ن شاء الله عن عمد اخترته اليوم وهي ا ل ج م ع ة ا ل أ و ل ى بعد انقضاء شهر رمضان والذي حملني على اختيار هذا المعلم في هذه ا ل ج م ع ة بالذات أ ن كل المسلمين الصائمين في هذا الشهر طبقوا هذا المعلم تمام التطبيق وهذا الذي يدعو إ ل ى العجب يعني في شهر رمضان التزم الصائمون بالمعلم وطبقوه في كل تصرفاتهم ولكن الشيء الذي يحتاج إ ل ى و ق ف ة ت أ م ل واستفهام عجيب ما الذي حدث للصائمين بعد انقضاء الشهر وتفلتهم من هذا المعلم هذا الذي سوف نقرره ونفصله ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة المعلم إ خ و ا ن ي هو معلم ا ل م ر ا ق ب ة لله عز وجل معلم ا ل م ر ا ق ب ة أ ن يراقب العبد ربه م عز وجل وحينما نتكلم عن معلم ا ل م ر ا ق ب ة نعني بذلك م ر ا ق ب ة العبد ربه في ا ل خ ل و ة وليس مع الناس لذلك هذا المعلم هو ق ط ب ا ل رحل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م و إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقيم ح ض ا ر ة أ ي أ م ة من ا ل أ م م ت ب ق ى لتمسك أ ف ر ا د ه ا بهذا المعلم لذلك الشيء العجيب تجد أ ن بعض القوم يذهب الى الغرب ينبهر الرجل حينما يذهب إ ل ى الغرب بتمسكهم ب ا ل ن ظ ا ف ة بالانضباط في العمل بقواعد المرور إ ل ى غير ذلك وياتي الرجل منبهر ويتكلم بكلام عجيب ممكن يسبق اللسان و أ ن يفضل الغرب على المسلمين كل هذا جاء من هذا المعلم ولكن شتان بين م ر ا ق ب ة الغرب لشيء غيبي وهو يد القانون وبين م ر ا ق ب ة المسلم لربه عز وجل شتان بين ا ل أ م ر ا ض لذلك إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف تقدم ا ل أ م ة وتقدم الحي وتقدم ا ل أ س ر ة فانظر إ ل ى مدى تربيتهم على معنى ا ل م ر ا ق ب ة هل فعلا يراقبون الله في ا ل خ ل و ة كما يراقبون الله عز وجل مع الناس الواحد فينا إ ح ن ا مع شر البشر فيه ذنوب معينه بتصدر منك و أ ن ت في ا ل خ ل و ة ولو قطع ع ن ق لا تصدر منك أ م ا م الناس أ م ا س أ ل ت نفسك يوما ما الذي حملك على هذا سطرت الذنب عن الخلق ولما اختفى عنك الخلق ب ا ر س ت الله بالذنب أ م ا س أ ل ت نفسك ما الذي حملك على هذا هو غياب معلم ا ل م ر ا ق ب ة إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين سيدور هذا المبحث حول العناصر ا ل آ ت ي ة العنصر ا ل أ و ل تعريف ا ل م ر ا ق ب ة العنصر الثاني ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة على لزوم المسلم ل ل م ر ا ق ب ة العنصر الثالث كيف يتربى المسلم ويربي نفسه على ا ل م ر ا ق ب ة خ ا ص ة أ ن ه فعلها في رمضان بعد ذلك العنصر الرابع ما الاثار ا ل س ي ئ ة ا ل م ت ر ت ب ة على غياب ا ل م ر ا ق ب ة العنصر الخامس أ م ث ل ة ونماذج من ح ي ا ة سلفنا لما تربوا على معلم ا ل م ر ا ق ب ة أ ر ج و إ خ و ا ن ي بارك الله فيكم أ ن تركزوا معي في الاستماع و ت ع ي ر و ن آ ذ ا ن ا صاغيه وقلوبا واعيه حتى نعي ما أ ق و ل لذلك ا ل إ ن س ا ن العاقل لما ينظر إ ل ى أ ح و ا ل البلد و إ ل ى تصرفات إ خ و ا ن ن ا المسلمين في الديار ا ل م ص ر ي ة و أ م عن النظر ودقق يجد كله يدور حول غياب ا ل م ر ا ق ب ة غاب المعلم خلاص تجد بقى يعني مع تقديرنا لكل مستقيم تجد صاحب الفرن غاب معلم ا ل م ر ا ق ب ة لا تستبعد ما يصدر منه طبيب ا ل ت أ م ي ن الصحي كذلك مهندس ا ل إ ن ش ا ء ا ت كذلك مدرس ا ل م ا د ة ا ل ع ل م ي ة كذلك كل هذا لما غاب عنه المعلم أ و فقد تربيته على المعلم يصدر منه العجل و ت ب د أ بقى ا ل د و ل ة أ و النظام أ و ل ي ا ل أ م ر يسن قوانين تلو قوانين تلو قوانين والواقع مزري ويزداد ح ر ا ف ا ك أ ن ي ذكرت لكم ما س أ ق و ل ه ا ل آ ن ف إ ن كنت ذكرته ف أ ل ت م س ا ل م ع ذ ر ة و إ ل ا فاسمعوه مني حدثني أ خ لي إ ن شاء الله صادق يعمل مفتش تموين شغلته إيه؟ هو الذي اخبرني ا ل لنا شغلتي ادخل ا ل م ع ج ن الخاص بالمخبز واقف على ح ل ة العجين حتى تفرغ كل حصته ويسكب عليها الماء كده هم ه م ت ي خ ل ص لان الدقيق سكب عليه الماء لابد ان يخبز قلت له كل رفاقه هذا عملهم قال نعم كل رفاقي هذا عمله يبقى إ ذ ا القانون الذي سنه ولي ا ل أ م ر ليس العيب فيه وليس فيه غبار ولكن الغبار في الشخص الذي اسند إ ل ي ه العمل فلما غابت ا ل م ر ا ق ب ة عنه صدر منه العدم حري بكل مسلم وبكل من يريد الخير والنصح للبلد أ ن ينظر و ي س أ ل نفسه فعلا معلم ا ل م ر ا ق ب ة عندك موجود ولا مفقود هل موجود في بعض ا ل أ ح ي ا ن ويغيب في بعضها فلما وجد لم ا وجد ولما غاب لم ا غ ي ب ت والله إ خ و ا ن ي كما سوف ي أ ت ي ن ا من أ م ث ل ة ونماذج لو تربى المجتمع على هذا المعلم لتبدلت ا ل أ ح و ا ل وتغيرت ولشعرنا ب ا ل أ م ن و ا ل س ع ا د ة و ا ل ر ف ا ه ي ة والرخاء في أ ق ل من لمح البصر فالله عز وجل قال وقوله الحق ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا ولم يقل ل أ ن ز ل ن ا لفتحنا وفيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الخير موجود ولكن مغلق عليه لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون نستعين بالله عز وجل ونتكلم عن العنصر ا ل أ و ل و س أ ح ا و ل مستعينا بالله أ ن أ خ ت ص ر بغير خلل حتى آ ت ي بالموضوع من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه العنصر ا ل أ و ل تعريف ا ل م ر ا ق ب ة إ ي ه معنى ا ل م ر ا ق ب ة ل أ ن معالم ا ل ت ر ب ي ة قبل أ ن أ ت ر ب أ ن ا و أ ن ت عليها اعرف ا ل م ع ل م يعني م ا تيجي ترب ابنك تقول له يا ابني إ ي ا ك والكذب يقول لك ايه معنى الكذب تقول له من ده يقول لك حج سعيد يقول له ل م س أ ل ك ما تقولش الحج محمد يعني لا تتكلم بغير الحق لا تتكلم بغير ما ترى عينك او تسمع اذنك تقول ت ف ه م ا ل م ع ل م ا ل و د يتربى عليه فنريد اخواني ان نعرف ما معنى المراقبه ة ي معنى المراقبة حتى يتسنى لي ولك ام اتربى عليها خير من عرف ا ل م ر ا ق ب ة ا ل إ م ا م العلم ا بن القيم عليه ر ح م ة الله و آ م ل التركيز ل أ ن المعلم ده أ ن ا واحد من ن ا س لا يمر علي شهر إ ل ا و إ رجع ا عليه تاني و ابدا اسال ن ف س فعلا انت بتربى عليه ولا مجرد بتنعق للناس وبس تعريف ا ل م ر ا ق ب ة ح ا ل ة للقلب تثمرها نوع من ا ل م ع ر ف ة تؤدي هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ى أ ع م ا ل في الجوارح والقلب、تاني. تعرف ا ن ي ت المراقبتان ح ا ل ة للقلب تثمرها نوع من ا ل م ع ر ف ة تؤدي هذه ا ل ح ا ل ة إ ل ى صدور أ ع م ا ل من الجوارح ومن القلب لاحظ كده التعريف تلات حاجات ح ا ل ة في القلب ا ل ح ا ل ة ديه ايه اللي جابها في القلب نوع من ا ل م ع ر ف ة ا ل م ع ر ف ة لما حصلت ترتب منها ح ا ل ة في القلب ا ل ح ا ل ة لما وجدت صدرت من الجوارح اعمال ومن القلب اعمال يبقى انا عندي ت ل ا ث عناصر في التعريف لازم اعرف ايه معنى ح ا ل ة في القلب وما هي ا ل م ع ر ف ة وهذا أ ه م شيء التي لما حصلت تولدت ا ل ح ا ل ة في القلب فلما جاءت ا ل ح ا ل ة صدرت الجوارح منها أ ف ع ا ل و أ ع م ا ل وكذلك من القلب قال أ ه ل العلم و ا ل م ع ر ف ة التي ولدت ح ا ل ة في القلب هي العلم ركز م ع ي هي العلم ب أ ن الله عز وجل مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أ ع م ا ل العباد و أ ن سر القلب في حقه مكشوف كما أ ن ظاهر ا ل ب ش ر ة للخلق مكشوف ت ا ن ي ا ل م ع ر ف ة اللي هي ينبغي أ ن تكون عندي وعندك ت ب ع ا لما ا ل م ع ر ف ة ي توجد القلب هيتولد في ح ا ل ة هنقولها ذ دلوقتي ب ق ى م ع ر ف ج ق ب ت في القلب ح ا ل ة خلاص ك ل ا ت تربيه تصدر من الجوارح أ ف ع ا ل ا و من القلب أ ف ع ا ل ا هي شرع ا ل إ س ل ا م ا ه ا ل م ع ر ف ة ت ا ن ي ه ي العلم ب أ ن الله عز وجل مطلع على الضمائر عالم بالسرائر المعلومتين دول عند حد شك أ ب د ا كل واحد بيدعي الكلام ه مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أ ع م ا ل العباد انتبه و أ ن سر القلب في حقه مكشوف كما أ ن ظاهر البشر ة للخلق مكشوف يعني أ ن ا بنظر لك بنظر إ ل ى وجهك أو والله وجه أ ب ي ض أ و إ ل ى غير ذلك سر القلب لي ولك في حق الرب مكشوف كما ان ظاهر ا ل ب ش ر ة للخلق مكشوف دا العلم دا ا ل م ع ر ف ة التي إذا وجدت هتعمل في القلب حاله ايه هي ا ل ح ا ل ة م ر ا ع ا ة القلب للرقيب واشتغاله به م ر ا ع ا ة القلب للرقيب واشتغاله به واضرب مثلا من الواقع ل أ ق ر ب المعنى الى الاذهان هب ان اقواما يعملون في مصنع صاحب المصنع وضع في كل شبر من مصنعه كاميرا تراقب العمال تجد ان العامل قلبه مشغول بالكاميرا مع اتقانه لعمله واذا انقطع الطيار او ع ط ب ت الكاميرا ي ب د أ يتحرك يبقى م س أ ل ة انشغال القلب ومراعاته للرقيب ديه حاله ا ل ح ا ل ة ديه جت منين من العلم بان الله مطلع على الضمائر عالم بالصرائر رقيب على اعمال العباد وان سر القلب في حقه مكشوف كما أ ن ظاهر ا ل ب ش ر ة للخلق مكشوف إ ذ ا حدث هذا إ خ و ا ن ي ي ب د أ القلب تعتريه هذه ا ل ح ا ل ة طب القلب خلاص ا ل ح ا ل ة اعترته واستحوذت عليه وعشعشت فيه خلاص قبل أ ن يفعل الفعل ماهو القلب في ح ا ل ة قبل أ ن يخالف القلب في ح ا ل ة تمنعه أ م ا تعلموا إ خ و ا ن ي وهذا لا يخفى عليكم أ ن أ ي فعل أ و عمل يصدر من الجوارح منبعه في القلب حد عنده ا ك د ه أ ب د ا هي دي ا ل ح ق ي ق ة كل أ ف ع ا ل ن ا وكل أ ق و ا ل ن ا م ص د ر هو ا الأساسي ه القلب ف إ ذ ا كان القلب ممتلئ ب خ ش ي ة الله و ب م ر ا ق ب ة المولى عز وجل يستحيل أ ن تصدر من ا ل ج و ا ل ه ما يخالف الشرع لذلك روى ا ل إ م ا م الطبراني في معجمه الكبير وهو عند البيهقي وصحح الحديث الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع من حديث سعيد بن يزيد يقول سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول ويوصي ر ج له ا يقول ل أ و ص ي ك أ ن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك إ خ و ا ن ي محشر المسلمين كيف يصل العبد إ ل ى هذه ا ل م ع ر ف ة ركزوا الله ي ب ر ك فيكم احنا قلنا م ع ر ف ة بتولد في القلب ح ا ل ة أ ه م شيء ا ل ح ا ل ة الحلى استحوذت على القلب خلاص يستحيل يخالف ط ب ا ل م ع ر ف ة دي تجيلك ازاي ت أ ت ي ا ل م ع ر ف ة الى العبد من خلال م ع ر ف ة و د ر ا س ة خ م س ة اسماء من اسماء الله الحسنى عشان كده احنا بنقول ا ل ع ق ي د ة ثم العقيده ثم ا ل ع ق ي د ة الرجل اللي هو هنعينه في منصب يمسك مدير إ د ا ر ة والعضو منتدب لا يعرف أ ي ن ربه أ ت ظ ن منه خير أ ت ظ ن أ ن هذا تعتريه ح ا ل ة في القلب لا والله لا يعرف أ ي ن ربه لا يعرف عن اسمائه شيئا ولا عن صفاته شيئا هذا لا يرجى من ورائه خير قط شكلها ن خ و ا ن ا تعرف على ربك من خلال أ س م ا ئ ه وصفاته ومن ثم يتولد عندك ا ل م ع ر ف ما هي ا ل خ م س ة أ س م ا ء اسمع اخي الرقيب الحفيظ السميع العليم البصير هذه ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة إ ذ ا عقلك ه المسلم وتعبد الله عز وجل بها من العزيز أ ن يتفلت من ا ل م ر ا ق ب ة الرقيب إ ن الله كان عليكم رقيبا وقال ربنا عز وجل على لسان نبيه عيسى فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب ع ل ي وقال عز من قائل واعلموا ان الله يعلم ما في أ ن ف س ك م فاحذروا الرقيب الحظيظ السميع العليم البصير خ م س ة أ س م ا ء من ت س ع ة وتسعين أ س م ا لله عز وجل إ ذ ا عقلها المسلم وتعبد الله عز وجل بها كما ينبغي من السهل ومن اليسير أ ن تتولد المعرفه ة ل ي مطلع على الضمائر من من ا ل أ س م ا ء الخمس عالم بالسرائر من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س رقيب على أ ع م ا ل العباد من ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س و أ ن سر القلب في حقه مكشوف كما أ ن ظاهر ا ل ب ش ر ة للخلق مكشوف من خلال هذه ا ل أ س م ا ء إ خ و ا ن ي تتولد ا ل م ع ر ف ة ومن ثم ت أ ت ي الحال في القلب ف إ ذ ا وضع العبد في مكان وليس معه مخلوق ش أ ن ه ش أ ن جميع الخلق حوله فريش لما ل أ ن ه يعلم أ ن هناك إ ل ه لا يخفى عليه شيء ومن ثم يتصرف من خلال هذا المعتقر لذلك من أ خ ب ا ر بني إ س ر ا ئ ي ل التي لا ب أ س بذكرها ف أ ص ل الموضوع عندنا س ا ب ت ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة أ و ح ى الله عز وجل إ ل ى نبي من أ ن ب ي ا ء بني اسرائيل أ ن كل قومك لماذا تخفون الذنب عن خلقي وتظهرون الذنوب إلي الي أول ويقولك الكلاب لا بلى أعمل الناس زي مثلا تلاقي إحنا مننا يا قدام ساعة الشباب هداهم الله كثير عندك زنب بعض زي يتعاطى وكما كبير فعش كده التدخين التدخين وجل يخفى الكبائل فتجد ان الولد يقول لك والله يا أ خ ي الفضل أ ن ا من باب ا ل أ د ب والاحترام و عمري ما فكرت ولا تعاطيت دخانا أ م ا م أ ب ي ويذكر هذا في معرض الثناء فهذا الخبر من بني إ س ر ا ئ ي ل لماذا تسطرون ا ل ز ن ب عن خلقي وتظهرون ا ل ز ن ب إ ل ي إ ن كنتم تعتقدون أ ن ي لا أ ر ا ك م فقد كفرتم و إ ن كنتم تعتقدون أ ن ي أ ر ا ك م فلم ا جعلتموني أ ه و ن الناظرين إ ل ي ك م ق د ض ر أ ب ا ه م واستحى من أ ب ي ه أ ل ا يراه أ ب و ه على م ع ص ي ة أ م ا عندك علم أ ن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أ م ر ك يقول عندي فلم ا جعلت الله أ ه و ن في نظرك من أ ب ي ه هذا المعنى إ ن وضح للرجل و أ ص ر عليه كفر بالله لذلك إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين كل الصائمين في الشهر المبارك طبقوا هذا المعنى راقبوا الله عز وجل مع ش د ة الحر واحتياج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الماء في هذا الشهر المبارك الماضي تجد أن الرجل والثلاج بجواره أحد أن خلوة ليس في معه أحد والعنق ي خ د أ ن ينقطع من ش د ة العطش ومع ذلك ب ا س ت ط ا ع أ ن يمد يده ما الذي حمله على هذا يعلم علم يقينا أ ن الله مطلع عليه عليم ب س ر ه رقيب على ع م ا ل ه طيب إ ن كان الله عز وجل كما تزعم أ ن ت وحق لك ذلك عليم بكل شيء فلما راقبته ولم ت أ خ ذ شيئا من م ف ط ر ا ت ا ل ص و م وفي نهار رمضان وبعد رمضان لم ا لم تراقبه في ب ق ي ة التصرفات و ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ق و ا ل دخلا اقصد من ذلك إ خ و ا ن ي إ ن معالم ا ل ت ر ب ي ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م من السهل ومن اليسير أ ن يتربى عليها المسلم واياك أ ن تظن حينما نتكلم عن معلم كتعظيم النص أ و تعظيم الرب أ و الثبات على الحق إ ل ى غير ذلك نتكلم ب أ م و ر فوق خ د ر ة البشر يستحيل ل أ ن هذا من المشروع ومن التكليف وما كلفنا ربنا عز وجل إ ل ا بما هو في مقدورنا أن فما الذي أ ص ا ب ك وما الذي حل بك في رمضان في غير المفترات ا ل ح س ي ة وبعد رمضان في كل شيء هذا إ ن دل على شيء يحتاجه د ل على ان يعيد ا ل إ ن س ا ن نظره من جديد في كل تصرفاته العنصر الثالث ما هي ا ل آ ث ا ر ا ل س ل ب ي ة ا ل م ت ر ت ب ة على عدم ا ل م ر ا ق ب ة الاثار ا ل س ل ب ي ة ا ل م ت ر ت ب ة على عدم ا ل م ر ا ق ب ة يترتب على عدم المراقبة إخواني امران ل ق ب ة إ خ و ا ي أ م ر احدهما ن أ في الدنيا والثاني في أ ر ض المحر و أ ح ل ا ه م ا أ م ر من الحنظل أ م ا في الدنيا زوال النعم التي أ ن ع م ه ا ربنا على العبد غياب المراقبه ة يترتب ي ب على غ ا ا زوال النعم التي أ ن ع م ه ا ربنا عز وجل على ا ل ع ب د الدليل على ذلك حديث المشهور يعلمه الجميع وهو في الصحيحين من روايه ة أبي ر ر ي في ة قصة ابي ل ل الذين أراد الله عز وجل ث ث ا أراد ة ي أن عز ت ل ه م ا ل أ ب ر ص و ا ل أ ق ر ع والأعمى الحديث معلوم هؤلاء القوم ابتلاهم ربنا عز وجل و أ ر س ل لكل واحد منهما ملكا وبدا كل واحد يتمنى فتمنى ا ل أ ب ر ص أ ن يزول المرض ويعطى جلدا طيبا ف أ ع ط ا ه ربنا عز وجل ومن المال تمنى ا ل إ ب ل ف أ ع ط ا ه ن ا ق ة عشراء وذهب إ ل ى ا ل أ ق ر ع فتمنى أ ن يزول عنهما في ر أ س ه ويعطى شعرا حسنا ف أ ع ط ا ه ربنا عز وجل ومن المال أ ع ط ا ه ب ق ر ة ح ا م ل ة وذهب إ ل ى ا ل أ ع م ى فتمنى أ ن يرى الناس ومن المال تمنى غنما ف أ ع ط ا ه شاه ف أ ص ب ح لهذا واد ي من ا ل إ ب ل وهذا واد ي من البقر وهذا واد ي من الغنم دون الثلاثة بعد ف ت ر ة من الزمن أ ر س ل ربنا عز وجل إ ل ي ه م الملك في ك ل إ ل ى كل واحد بهيئته قبل أ ن يمن الله عليه فذهب إ ل ى ا ل أ ب ر ص في ص و ر ة رجل أ ب ر ص فقال رجل فقير ابن سبيل تقطعت بي الحبال فليس لي منجا ء إ ل ا بالله ثم بك ا س أ ل ك بالذي أ ع ط ا ك الجلد الحسن ناقه اتبلغ بها إ ل ى ق و م وحب لك فقال له الحقوق علي كثيره اليك عني فقال له الملك اللي و ص ل ت رجل أ ل م تكن أ ب ر ص ا ف ب ر أ ك الله الم تكن فقيرا فاغناك الله هنا باع ا ل م ر ا ق ب ة قال لا ولست هذا المال كابرا عن كابر أ ي ن ا ل م ر ا ق ب ة أ ي ن مراقبتك لله عز وجل ضاعت وهكذا حدث مع الثاني أ م ا مع الثالث فلما ذهب إ ل ي ه في ص و ر ة رجل أ ع م ى قال رجل أ ع م ى تقطعت بها الحبال ليس لي من جأ ولا م ن ج ا إ ل ى ق و م إ ل ا بالله ثم بك أ س أ ل ك بالذي رد عليك بصرك و أ ع ط ا ك هذا المال شاه اتبلغ بها الى ق و م قال خذ ما شئت فقد كنت أ ع م ى فرد الله عز وجل علي ز و ج ع ل بصري وقد كنت فقيرا ف أ غ ن ا ن ي الله طيب من الذي يعلم أ ن هذا الرجل كان أ ع م ى وكان فقيرا لا يعلم إ ل ا الله فهنا راقب ربه ولم يكذب كما كذب أ خ و ا ه فلما قال هذا الكلام قال له الملك أ م س ك عليك مالك فقد رضي الله عنك و ص خ ط على ص ا ح ب ي وكان الملك مع الرجلين ا ل أ و ل ي ي ن لما امتنع كان الملك يقول له إ ن كنت كاذبا صيرك الله إ ل ى ما كنت فرجع ا ل أ و ل ي ي ن الى ما كان عليه واستمرت ن ع م ة الله على الثالث ف ا ل أ ث ر ا ل س ي ء المترتب على غياب ا ل م ر ا ق ب ة زوال نعم الله عز وجل على العبد ا ل أ ث ر الثاني وهو من أ خ ط ر ه ا ومن أ س و ا ئ ه ا أ ن ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي يعملها العبد تكون يوم ا ل ق ي ا م ة هباء م ن ص و ر ة لما غابت ا ل م ر ا ق ب ة عنه في بعض ا ل أ ع م ا ل ت البشر ن ي ا يا اخوانا طبيعتهم في معظم ا ل أ ح ا ي ي ن لا ينزجر ولا يرتدع إ ل ا ب م ع ر ف ة العواقب ا ل س ي ئ ة ا ل م ت ر ت ب ة على بعض ا ل أ ف ع ا ل واخبى لك يعني لما نقول مثلا يا اخوانا المخدرات غلط و ك ل ا م ده مينفعش ي ء وخذوا بالكم الناس تتهاون لما الشباب يقع والمجتمع يسقط وتنعدم ا ل أ خ ل ا ق يصرخ الجميع تما من الاول من أ و ل ومن حظه كذلك احذر أ ن تغيب عنك ا ل م ر ا ق ب ة يترتب على غياب ا ل م ر ا ق ب ة زوال النعم في الدنيا ا ل أ م ر الثاني ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي يفعلها هذا الرجل تتحول إ ل ى هباء منصورا لما غابت ا ل م ر ا ق ب ة معنى كده إ ي ه إ ن غياب ا ل م ر ا ق ب ة يؤثر على ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة بالفساد والبطلان وبعدم القبول ما الدليل على ذلك على أ ن غياب ا ل م ر ا ق ب ة يؤثر على ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة روى ا ل إ م ا م أ ح م د في مستدير وهو عند الحاكم وسند الحديث صحيح نص على ذلك ا ل أ ل ب ا ن في صحيح الجامع من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول ثوبان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ي ق و لاعلمن ل اقواما من أ م ت ه ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة بحسنات ك أ م ث ا ل جبال ت ه ا م ة بيضاء فيجعلها الله هباء منصورا لا لاعلمن اقواما من أمتهم أي من ا ل أ م ه ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة بحسنات إ ي ه وصف الحسنات اسمع أ خ ي ك أ م ث ا ل جبال تهامه بيضاء هباء منثورا تخيل ب ق ى أ خ و ا ن حسنتك أ م ث ا ل جبال ت ه ا م ة بيضاء عند الميزان هباء منثورا يقول ثوبان فقلنا يا رسول الله صفهم لنا بحس ما نعملش زيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ن ه م منكم و ي أ خ ذ و ن بحظهم من الليل كما ت أ خ ذ و ن أ ي أ ن ه م يصلون قيام الليل تبالعلا فين قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا إ ذ ا خلوا بمحارم الله انتهكوها ه يد ا ل ع ل ة خلوا بمحارم الله يعني إ ي ه قاعد كده بره مستنم من ن و ر يطفي والراجل ينام والدنيا ب ح ا ل ه ا تستر و ي ب د أ يسعى في الفساد وعند ظهور القوم ورؤيه غيره تنظر إ ل ي ه ك أ ن ه سماك ابن خرش الصحابي الجليل وعند غياب الخلق ك أ ن ه إ ب ل ي س ظهر في ص و ر ة بشر قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا إ خ و ا ن ي ولكنهم كانوا إ ذ ا خلوا بمحارم الله انتهكوها هنا إ ش ك ا ل أ ر ى لزاما علي أ ن أ ج ل ي ه لا يلتبس ا ل أ م ر على بعض إ خ و ا ن ي إ ح ن ا عندنا في الشرع ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة م ت و ا ت ر ة على أ ن المسلم إ ذ ا كان لا محال حتما سيفعل ا ل ذ ن يدلع عن الخلق يستتر و ا خ د بالك والدليل على ذلك ما ثبت عند أ ح م د وغيره من حديث معاذ بن جبل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه ا ل ق ا ذ و ر ا ت يعني الذنوب فليستتر بستر الله فمن أ ب د ى لنا صفحته أ ق م ن ا فيه كتاب الله وفي حديث ا ل ثوبان الذي بين أ ي د ي ن ا كانوا إ ذ ا خلوا بمحارم الله انتهكوها ف ك أ ن في الحديثين تعارض ليس فيهما تعارض وحاش أ ن يكون في ا ل ش ر ي ع ة تعارض و إ ن م ا التعارض ي ن ش أ من قبل ي المستمع أ و القارئ أ و المتكلم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الفرق فين يا اخوانا بين الصلفين هناك رجل يفعل م ع ص ي إ م ا ل ش ه و ة و إ م ا ل ش ب ه ة ضعيف و ح ب لك فهذا يتمنى من أ ع م ق قلبه أ ن يتوب ربه عليه وخب ل ك فهو حينما يفعل ا ل م ع ص ي لضعف ب يستتر ب د أ ي حتى لا يكون ف ت ن ة للناس هذا هو الشرع أ م ر به هو يفعل ا ل م ع ص ي وضعيف فيستتر حتى لا يكون ف ت ن ة للخلق وهو يفعله وهو كاره أ م ا الصرف الثاني ا ل ل هم ك أ م ث ا ل جبال ت ه ا م بيضاء د ا تصط... توجيهه ازاي هؤلاء أ ق و ا م يتمنوا من أ ع م ا ق قلوبهم أ ن تغيب عنهم أ ع ي ن البشر حتى ينتهكون حرمات الله يتمنى يقول متى السلطان يغيب متى ا ل ش ل ط ه مش عارف ا ه متى ا ل م ف ت س جيمش دا يتمنى أن تغيب أن ن ع هذا عين ينتهك البشر حرومات الله حتى ه و أ م ث ا ل ه هو المعني بحديث ثوبان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لاعلمن لا أ ق و ا م ا من أ م ت ي ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة بحسنات ك أ م ث ا ل جبال تهام بيضاء يجعلها الله عز وجل هباء م ن ث و ر ة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم و ي أ خ ذ و ن بحظهم من الليل كما ت أ خ ذ و ن ولكنهم كانوا إ ذ ا خلوا بمحارم الله انتهكوها فحذاري أ ن تتمنى أ ن يغيب عنك عين الرقماء حتى تنتهك حرمات المولى ف إ ن كنت كذلك و أ ع و ذ ك بالله من ذلك فابشر بالذي يسوءك أ ن ما تفعله من خير يكون يوم ا ل ق ي ا م ة هباء منثورا ا س أ ل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايه و ر ش ا د و ا س أ ل ه ان يرزقن ا ويكم العلم النافع والعمل الصالح أ ق و ل ما تسمعون و أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر ك م به وانثاه و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أ ج م ع ي ن و ر ز ق ه م فما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين تعبد الله عز وجل بهذه ا ل أ س م ا ء ا ل خ م س ة الرقيب الحفيظ السميع العليم البصير و إ م ع ا ن النظر فيها والوقوف على ما دلت عليه من صفات وما دلت عليه من أ س م ا ء لذه ل ا يولد عند العبد معلم ا ل م ر ا ق ب ة إ خ و ا ن ي معشر المسلمين كما تعلمون ولا يخفى أ ن خير من تربى على معالم ا ل ت ر ب ي ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م هم الصحابه بهم يضرب المثل في كل ف ض ي ل ة ما من ف ض ي ل ة على وجه ا ل أ ر ض إ ل ا ووصل بعض ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى ا ل س د ة وما يسبقه فيها أ ح د وهذا نقوله ونتبدح به و إ ن رغمت أ ن و ف فربنا تبارك وتعالى كما صح ذلك عن ابن مسعود وهو موقوف على ابن مسعود وله حكم ا ل رفع اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أ ط ه ر من قلوب أ ص ح ا ب محمد فاختارهم لصحبته فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا إ ل ي ك م إ خ و ا ن ي بعض ا ل أ م ث ل ة والنماذج من ح ي ا ة السلف لما تربوا على معلم المراقبه و إ ن ت بما حباك ربنا عز وجل من عقل ومن ث ق ا ف ة د ي ن ي ة ا خ ت ل بنفسك وانظر إ ل ى أ ح و ا ل بلدنا وانظر أ ي ن موطن الخلل س ي ت ط ل ح لك ا ل أ م ر أ و ض ح من شمس النهار ومن ثم تسلك الطريق السليمه الموصل إ ل ى الصلاح ذكر ا ل إ م ا م ابن ا ل أ ث ي ر في كتابه الماتع أ ز ل ا ل غ ا ب ة في ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عثمان كنت في مال لي ب ا ل ع ا ل ي ة و إ ذ ا على ا ل أ ر ض ك أ م ث ا ل الفراش من ش د ة ا ل ح ر يقول عثمان وبينما أ ن ا في مالي إ ذ ا برجل عن بعد يسوق بكرين ي والبكر هو الفتى من ا ل إ ب ل الجملة الصوية عثمان بن عفان في أ ر ض ب ا ل ع ا ل ي ة و ر أ ى عن بعد رجل يسوق بكرين يقول عثمان فقلت ما على هذا أ ن يجلس ب ا ل م د ي ن ة حتى يروح الحر ثم يذهب ثم قال عثمان لمولاه أ ي لغلامه انظر من هذا الرجل فنظر الغلام فقال يا عثمان إ ن ه رجل معتم بردائه يسوق بكرين فقال عثمان لمولاه دقق يا غلام من هذا فدقق الغلام فقال يا عثمان إ ن ه أ م ي ر المؤمنين عمر يسوق بكرين يقول عثمان فوقفت عثمان في الدار يقول فلما حاذاني اطلعت براسي لاكلمه فاذا نفح السموم فما تحمل فادخلت راسي فلما حاذاني قلت يا امير المؤمنين ما عليك يعني ما الذي حملك على هذا ما عليك أ ن تجلس في ا ل م د ي ن ة حتى يذهب الحر و ت أ ت ي لحاجته قال ادخل يا عثمان بكرين من إ ب ل ا ل ص د ق وقد ذهب الحي بابن الصدقه فارضت أ ن الحقهما بابن الصدقه فخشيت أ ن يضيعا ف ي س أ ل ن ي الله عنهما هذا الذي ننشده وهذا الذي نامله تربى على معلم ا ل م ر ا ق ب ة الله يبارك فيك نريد مزيدا من ا ل ص ر ا ح ة و ا ل م ص د ا ق ي ة مع النفس ونكشف عوار أ ن ف س ن ا أ م ا م أ ن ف س ن ا لا نحمل على الغير ولا نرمي ما فينا من داءات على الغير بل نصارح و ن ف ت ش هل المعلم موجود أ م ضاع ا ل إ م ا م العلم عبد الله بن المبارك ذكر هذا ا ل إ م ا م ا ل ز ه ب ي في سير أ ع ل ا م النبلاء المبارك أ ب و ه كان عبدا من عليه سيده ف أ ع ت ق ه ف ب د أ المبارك فعمل أ ج ي ر ا عند صاحب بستان قال تعال ى أ ن ت ا ل غ ف ر بتاع البستان ده فجاء صاحب البستان في ي وقال م و يا مبارك معي أ ض ي ا ف ف أ ت ن ي برمان يتناسب مع ا ل أ ض ي ا ف فذهب المبارك و أ ت ى برمان لا يعلم يعني ب ق ل ة طعمه وبحموضته إ ل ى الله وقدمه لسيده فالرجل ب د أ يقدم ل ل أ ض ي ا ف ما فيش ولا و ح د ة ا ل ت ا ك فاستدعى المبارك يا مبارك أ م ا ت ع ر ف الحلو ة من الحامض قال يا سيدي امرتني بحراسته ولم تاذن لي باكله الواحد ساعات ل م ا ب ي ق ر أ يلاقي العقل مش قادر يستوعب فبعملي ب أ م ر ه على السند معنا كدا ه ل أ م ب ت ع ت ن ا أ م ه سند أ ش و ف الذهبي لما ذكر القصادي عن المبارك من اللي ق ا ل ه ل أ ن المبارك ايام زمان في القرن الثاني من اللي قال لك يا ذ ه د أ ب ص في السند سند محترم ما فيش عليه ب ب ط أ ب د أ أ ق و ل بقى إ ح ن ا اللي مش محترمين إ ح ن ا مش أ ا ي ز ي ن نستوعب قال له أ م ر ت ن ي بحراسته ولم ت أ م ر ن ي ب أ ك ل ه فصاحب ا وسالك درجه ت بقى من إ ي ا ه م يخدعني بمعسول ك ل ا م ه ف س أ ل الجيران قالوا والله ما ر أ ي ن ا ه ي أ ك ل قط ما الذي حمله على ذلك متربي صح يعني عذرا أ س ت ب ي ح ك م ع ظ ن نصرح أ ن ف س ن ا منغلطش اكثر من لازم هل يا ترى المعلم موجود ا ل ر ج ل ش ا المدرس والطبيب والمهندس اللي ب ي ق ف ع ل ى ا ل خ ر ص ا ن ة وبيقف على الحديد طبيب ا ل ت أ م ي ن الصحي مفتش التموين متربي متربي ولا ا ل ق ض ي ة قوانين تسن القوانين في شؤون الدنيا فعلا ماتخرش الماء ولكن الخلل في الرجل ا ل إ م ا م محمد ا بن المنكدر علم عنده ح ن و د يعني دكان فيه ب ض ا ع ة بنفس الاسم ولكن ن و ع ي ن نعب و خمس ة ونعب و عشر فخرج محمد بن المنكدر وترك غلاما له في الحانوت ليبيع فجه أ ع ر ا ب ي ف أ ع ط ا ه الغلام ما هو بخمس بعشر خ ط أ عن غير قصد فجه محمد بن المنكدر ب ي س أ ل ب ق ه اين اللي حصل ق الله والله د نابئت ي كذا وكذا وكذا فمحمد بن كدر من ه النعدة بقعه بخمسة ب زيت ق الا و ل ل حصل ه بقى ورزق ربنا منطلقته المنكدر حانوته وظل و النهار يبحث عن الأعرابي حتى وجده. قال له تعال تعال نعم قال له、عد. اخر الغلام عن غير قصد ونستغفر الله أ ع ط ا ك ما هو بخمس بعشر قال له, بعدين قال له ما ينفعش قال يا محمد قد رضيت قال ولكن لا نرضى لك إ ل ا ما نرضاه ل أ ن ف س ن ا هوذا المجتمع هم ذو نسبه ا ربه هؤلاء القوم و أ م ث ا ل ه م يولى عليهم كامثال عمر بن عبد ع ز ي ز كامثال أ ب ي بكر كامثال عمر بن الخطاب كامثال م ع ا و ي ة كامثال صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي لما ر ع ي ة تربت على المعلم ف ح ا ش أ ن يتخلى عنهم ربهم ف ي أ ت ي ه م بولي صالح والجزاء من جنس العمل فلما قال ا ل أ ع ر ب ي لمحمد بن المنكد الرضيع قال و إ ن لنرضي قال وما تريد يا محمد قال أ خ ي ر ك بين ثلاث إ م ا أ ن أ ر د عليك خمس دراهم ل ك عندنا و إ م ا أ ن تعطيني ما هي بخمس و ت أ خ ذ ما بعشر و إ م ا أ ن تعطيني بضاعتي و أ ر د عليك دراهمك ما الذي حمله على ذلك المعلم يا اخوانا العلم و ا ل م ع ر ف ة تغلغل في قلبي تصدر منه ا ل أ ف ع ا ل م ط ا ب ق ة لشرع الله ا ل إ م ا م عبد الله بن دينار يقول خرجت ذات يوم مع عمر بن الخطاب نتفقد أ ح و ا ل ا ل ر ع ي ة يقول فمر عمر على راع يرعى غنما طبعا أمير المؤمنين في الوقت ده ولا حد يدر عنه. رجل من بقية الناس إ ل ا هتقوله هتغدو بئني شاه فقال الراعي أ ن ا مملوك أ ن ا عبد أ ن ا أ ص ل ا مملكش نفسي ابيع لك نعجه أ ن ا مملوك فقال له عمر كن لسيدك أ ك ل ه ا الذئب فقال الغلام أ ي ن الله بس وصلنا ا ل م ر ح ل ة مش عايزين حاجه تانيه واذا بك اخوانا يعني آ م ل الله يبارك فيكم علينا ب أ ن ف س ن ا وان نتفقد هذا المعلم في أ ن ف س ن ا أ ن ت رجل طبيب اتقن عملك سواء في مقر عملك أ و في عيادتك لا تعامل الناس بوجهين أ ن ت مدرس و أ ت ك ل م في هذا المجال بحكم أ ن ن ي منهم اتقن عملك اتق الله ربك و ع ل م أ ن الوقت المخصص ل ل م ا د ة ا ل ع ل م ي ة التي تدرسها يكفي و ز ي ا د ة ومن قال غير ذلك فهو يغالط نفسه أ ن ت تعمل مهندسا انما أن الله مطلع عليك لا ل أ ج ل درهيمات تبيع دينك ف إ ذ ا تربى المجتمع على هذا المعلم وراقب ربه عز وجل يرجى الصلاح ما نحتاج إ ل ى أ ي نداءات ولا إ ل ى أ ي توجيهات أ ب د ا ً لما شعب تربى خاف ربه عز وجل بعكس الغرب الغرب بيراقب ع ن القانون حينما يتيقن أ ن عين القانون غفلت عنه تجده أ ش ر من إ ب ل ي س دا الغرب إ ح ن ا العين التي تراقبنا لا تنام لذلك نحن أ س ع د حالا من الغرب ب ا ل م ر ا ق ب ة ونحن أ ف ض ل منهم م ن ز ل ة في ا ل م ر ا ق ب ة وفي غيرها آم الإخوان معشر المسلمين الإخوان أ ن ننظر لهذا المعلم بعين الاعتبار وبعين ا ل إ ن ص ا ف أ ع ن ي بالاعتبار ب خ ط و ر ة المعلم ل أ ن ه هو ده صلب ا ل ح ض ا ر ة أ ي أ م ة تتقدم قصه بهذا المعلم أ ي ض ا ننظر إ ل ي ه بعين ا ل إ ن ص ا ف من أ ن ف س ن ا يعني ليس ثم داع أ ن تتهم غيرك بعدم ا ل م ر ا ق ب ة و أ ن ت متلبس به لا عليك بنفسك وواجه نفسك بما فيك من أ خ ط ا ء ف إ ن فعلنا ذلك إ ن شاء الله يرجى الخير الكثير أ م ا إ ن تخاذلنا و ب د أ ن ا نتعامل بما لا يليق بمسلم فكما قال المثل العربي على نفسها جنت براقش اللهم ا ف ر لنا ذنوبنا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 ولعمان ل ى فرجتا ولكربا الى نفسا ولعسيرن الى يسرطا وللظانا الى هذيته ولعسيرن الى فكتا ولعبن الى الى هلي سلمان راني من ردتا اللهم وفق ولات امورنا ل ى ماته بو و ت ر د ا اللهم وفق ل ا ت امورنا ل ى ماته بو و ت ر د ا اللهم وفق ل ا ت امورنا ل ى ماته بو و ت ر د ا اللهم وسلمى ويزل مسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين اللهم من أ ر ا د ن ا و م ص ر ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أ ر ا د ن ا ومصر و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بشر فخذه أ خ ذ عزيز مقتدر واجعل تدبيره تدميرا له و أ ر ن فيه ا عجائب قدرتك إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم وآخر دعوانا واقم رب الحمد العالمين الصلاة أن لله